وَدَ اللههُ الذييننَ آمَنوا مِنكُم عَعملِل الصَّالِحَاتِ لَ يَسْتَقِْفًا إنهُ فِي الأرضِكَ مَسْتَقْلَفََّذينَ مِم قبَلِهِمُ وَلَمَكًاَّ لَدينينَهم وَل يُومَكِن إن لَدينَهُ ال الذيذِرُ تَبو لَهُ وَل يُبَدّلاَّهُ مِم يَعْبُدُونَ رَبَّنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ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 من قبل صلاة الفَجرِ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ